و ا ل ر بن ع و ا ل ع ل ا و م و بن ع ل ر م ر و عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن ع ل ر و عمرو بن عمرو بن عمرو عمرو ب ل عمرو ع م ر ة بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن م ر بن عمرو بن ع م ا و بن عمرو ب م ر و ب ر و بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن ع و بن عمرو ب ا عمرو بن ع م ر بن عمرو م ر و ع م ن عمرو ن عمرو تفسير هذه ا ل آ ي ة من كل فج عميق من كل مكان بعيد اتون الى بيت الله وهم ضيوف عندها للرحمن ن ح ا ي ا اهداع بلغ ع ش الف الف خمسمائة وجبة. ر احط ل ك حساباتها. ا وقبل ق وللحجيج ل حقوق ك ك ر ا م الضيوف ما ي ا ب و ن ه مننا ياتي عجل كل ما تعطوه من الله هم خلوف ب ا ل ن واحده وصدقوه